تا شيرون يداي الله ياتكم خلقا من واجعل لله لنداتا ليضل عن سبيلك والتمتع لكفرك قليلا من جنك من أصحاب الله من هو طالب what do you وخزهم وأهلهم يوم الميار We I see behind In your ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عائروا ويجزيهم أجرهم بأحسن المليئ كانوا يعملون أليس الله بكافي العبدا ويخوفونك للذين من دونه ومن يضلل الله فما له منهاك ومن يهدي فما له من مضل اليس الله بعزيز من سماوات والعطي ثم إليه ترجعون وإذا Yeah. Uh -huh. سيئة ما كسبوا وما هم بمعجزهم أولا يعلم أن الله قُلْ تَعْلَمُ سَبِيلِي وَقُلْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَنْذَرَنِ كُنْتُ أليس في جهنم مسوى للمتكثمين وينجي الله الذين تظهر لا يمسهم Shane! have uh, well, more well.